اللي يقتبس منك يا أبو اليمة اللي يريد إش ما يراجع ثورتك في القجدي اللي يقتبس منك يا أبو اليمة اللي يريد إش ما يراجع ثورتك في القجدي أنت كل حربيك أصبح يقتدي وكل مظل يحسين باسمك يهتدي ما جهل حقه اكترى بس الردي وبسقر باشر عاليا نار وحديد الكل عفن اول رفض منك صدر وصرختك يحسين تدهب البهر حيرت كل واعيا صرح الفخر يرسقية الدين من دم الوريد نعم للموت صرخت والكل سمع ورفضت شفك للمذلة وما خضع يضل شاهد اصبع المن انقطع لا اقر من صحة اقرار العبيد بالوريد ودم اصحابك واخوتك ذاك المسلث القطع مهجتك نبلتك بكل قلب حفرصورتك حتى ما عن حبك البينة نحيد ما نحيد بحبك نجود النفس قال فعطاش قلبك درس كل جرح من بجسمك بينحس يا عزيز الدمى يا عظم شهيد يا شهيد المتلكي خوف الرجال وهو جثا موسدا فوق الرمال وراسك على الرمح شامخ كالجبال علم صار علم صار وبينهج دينك تعيد وراسك الحملوه على طرف الرمح رايا صار لنهضتك وعلى صرح وجسمك اللي ما ينحص بي كم جرح سور شامخ صار يا أسعد سعيد يا حسين انت السعيد وبلعله شرف نالت بيك تربة كربلة الباق كل ما يوسفوه إليه وتشفعلته وبها آلامة تهيد تهيد آلامة ليشمها التربتك وقبتك كلني ناجي بقبتك ينول مقصوده ويحصل شارتك لو طلع من يمك اي حصل يريد لو طلع من يمك اي حصل يريد